وَبَنَاءَ آمَنَ بِمَا أُنْزِلَ تَبَعْنَا رُسُلَكَ فَتُبْنَى وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذًا قَ <تصفيق> وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُوا الَّذِينَ ذاهُ كَفَوْقَ لَنِ كَفَرُوا, كفروا إِلَيَّ أُمِّ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأ بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذي كاف فاو رو فاو عرب قم معذا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفَّىهُمْ أُجُورُهُمْ وَاللَّهُ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعض فَقُلْتُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ لِنَقُومَ بِإِسَاءَةٍ أَنَا وَإِسَاءَةٌ أَنقُم وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتًا غِلْفَنَ جَاءَ